أنا العبد الذي كسب الذنوبا وألهته الأمان أن يتوبا انا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا, على زلاته قلقا كئيبا انا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبد النحيب أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبه والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد اقبلت التمس الطبيبا وقد ألتمس أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا فيا اسف على عمر قد تقضى ولم اكسب به الا الذنوبا ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولد نشيبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي اذا ما ابدت الصحف العيوبا ويا حذراه من نار تلظى اذا زفرت اقلقت القلوبا فيا من مد في كسب الخطايا أما آن الأوان لأن تتوبا فيا من مد في كسب الخطايا أما آن الأوان لأن تتوبا ألافق لعوة بوجتهد فإنا نرى لكل مجتهد نصيبا وأقبل صادقا في العزم وقصد جنابا ناظرا عطرا رحيبا وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا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 طموحا يفتن الرجل الأريبا فخائنة العين كأسدغاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا يجد في قلبه روحا وطيبا ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك احقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا وطيبا, بذكر الله رياناً وطيبا وصل اذا الدجى ارخى سدولا ولا تكن للظلام به هيوبا تجد أجرا إذا أدخلت قبرا فقدت به المعاشر والنسيبا وصمه ما استطعت تجد هريا إذا ما قمت غمآنا سغيبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا تجد ما قدمته يداك ظلا عليك إذا اشتكى الناس كروبا وكن حسن الخلائق إذا حياء طليق الوجه لا شكسا قطوبا طليق الوجه لا شكسا قطوبا فيا مولاي يجد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكي الذنوبا وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا وصل ربي على خير الخلق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا هو الهادي المشفع في البرايا وقال بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه من المهيم كل وقت صلاة تملأ الأكوال طيبا صلاة تملأ طيبة صلاة تملأ الأكوال طيبا